ما تدعون إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها, فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا, قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيدنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاذ وثمود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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم, وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم, فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو العليم ومن آياته الليل والنساء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 من أكمامها وما تحمل من, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم إلى شركاء قالوا أذنك ما بيننا من شهيد وظل عنهم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 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته يقول إنها ذلِي لا يقول إنها ذلِي وما أظن الساعة قائمة ولأرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وَإِذَا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عندكم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 لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيطا